وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمهم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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده رب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 স্যামিয়াল হিমন হামিদা So uh then -huh. دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم وادبرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 الله হনীমান হামিদা আমরা তো সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও জীবন অর্জন করতে একমাত্র মোহাম্মদ রসোলা সাল আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলি ওয়াসাল্লামের সন্নাতে উদ্ভাসিত পদ পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিস বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শাহ সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা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 Hoche, देखूं, मादा थे, आशून, कुरान कुरानवत महान सम्पद देखुर रहमान मदानी कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसबार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 وَلَا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا ورعند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن انفسكم وقاتلوا المشركين كفتا كما يقاتلونكم كما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 الله اكبر سميع الله لمن حمده نعبدك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ان مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا قَلِيلٌ إِلَّا ذَٰلِكَ فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَتُهُمْ وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَتُهُمْ وَلَا تَغْرُرُكُمُ الشَّيَاطِينُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا أَخْرجَُ الذيينَ كَفَع ساَ يَثْنين إِذهُماَا في الغارِ إذ يقولوا لصاحِبِ إذ يقولوا لِصاحِبِلَ تَحْزًَاَّ الله معَ فأَزَل الله سكين عَلَه فأَزَل الله سكينَ عَنِ وَإن يَدههُ بجنودنتَروع وجعل كلمه الذين كثروا السفلا وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم الله اكبر الله اكبر سميع الله ولي الحمد ربنا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 يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعد البطن فثبته وطيلق عدو مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوك الا خذالا ولا اوضعوا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم فتنه وفيكم سمعاعون لهم والله عليم بالظالمين لقد مرت غير من قبل وقلبونك الام وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء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 सम्पर् महान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर सरल पथ प्रति सोमवार रे आठटार सकाले पीस टी